سلامه بها يا الله والله صحيح صحيح نعم نعم ربنا يا راغب بها غل غيوف الله نعم لو يَوْمَئِذٍ نَّذُوقُ لِكُلِّ يوما نَّصِيبًا تقصيره يطيب لو طعم على حب جيم الفينه ويسمع وأسيرا إذا ما طعمكم لوجه الله لا نريد. شوقوا الله اكبر الله اكبر النبي اللهم صل النبي سن قم <تصفيق> <صريق تصفيق> و نعم صورة ابو عادل صوت وصورة. الله اكبر اللهم صل نعم متكئ لفي على الاراضي ودانيت الله عليه <تصفيق> ولانا ودانيت الله Baby <laughs> امم بص لا بتاع صوت الله الله و من يا سيدي اهي فينا كده العسل يا اولاد كمان كده العسل بخور ده المصطفى والنبي عليك نعم يا حبيب ارحمه دي العسل دي ده سجله صوروا ويطوف عليك ويطوف عليك عليهم ثياب <تصفيق> الذل والخرب وعليه يا بختهم يا اخي يا بختهم الله الله يا كان هلاهي سأور حلو، أسور غالي، الله يسامحه، اللهم صلّه، ما هو أبا، الله النبي، ياروح ده أشوفه، يا نُعْمَانِي وَأَلْدُو يا رب علي تحتها قراءه صلوا على النبي صلوا على سيدنا النبي بسم الله يون. والليل إذا سجى ما ودرك بلاش الله الله بسم الله الرحمن نعم روح لا والله الله ومالا سكرت قير نعم والله ولا ولا لا يا راقم يا ولا لا ترتقوا في عندك هنا الله اكبر يسعد السلام ربنا عليك ربنا يزيدك ولن تصوف يعطيك ربك انفساوما يزيدك عطاء يا رب يا رب السلام عليكم السلام السلام الله الله أحببتك و أود ان یا خیلی یا فکر دارم. خیرالله، نه دهدم نه. نه دهدم. مسلمین نه. می‌آورم. دوستی عالی. نه نه يا سنه ده اللهم ما انت حلو يا اخي انت لو روح اعمل اللهم صل على النبي طب شوربه يا حسين عليك يا واعي ما قامت يا رب يا رب ربنا يا سيدنا والله سلام تمام احنا راحتنا سيدنا على مركزنا يا الفيوم الله الله الله كمان كده شويه المدرسه دي يا سيدي و هو يا يهو الله <تصفيق> يجدك يدي مارك. لو قدرت والله يحفظ عليك عليك بل و انجو الحمد لله وإيهاك نستعي الحمد لله رب, رب العالم <تصفيق> الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله مستقيم مرحب الذين أشعبت عليهم غير المنظور عليهم المنظر الحمد, رب الحمد لله رب العالمين يا حبيبي يا حبيبي الحمد لله رب العالمين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 Bye-bye. الله العظيم الفاتحة <تصفيق> جثا في شرف النبي صلى الله عليه وسلم ولبيته الكرام الحمد لله الذي ادانا لهذا وما كنا لنهتدها لولا ان ادانا الله وكذا يا خوة الابان والاسلام سمعنا من ايات الله البينات تلا علينا ذلكم العلم القرآنين الزعين فبيلة القارئ الشيطاء النوماني, النوماني. على القارب التحدي الازاع والتلفزيون العربي والعالم الاسلامي كله المقيم مدينة تلك ارا مقلنا لكم الاحدث الازاعات الصوتية ادارة محمد الشرق بمزاح مركز منصورة الامارة الكاربائية ادارة الحق محمد جابر المقيم بمني الثمان نوت مخازن الفراشة الكبرى كالفضيافة المتنقل في جميع الحاجة مورية والخدمة الفندقاء الممتازة ادارة اولاد ضعفر المقيمين عوض. اخوة اليمان والاسلام ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورة ولا نستخدم الاسلام لتصور الحفلات والمناسبات الدينية تحت ادارة واشراف المهندس محمد عادل الشحات المقيم بشبره مركز ومدينة السبب اللوي اخوة اليمان والاسلام استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته